وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ قَوْمٌ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا